ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا ان الذين كفروا لن من الله شيئا وَأُلائِكَهُم وَقُود النَّاب وَأُولائِكَهُم وَكُود الن كَدَأِّ آال فِ الرَعوْونَ والَّذينَ مِ قَبِْهِم كَدَ بِ آال فِ َعونَ والَّينَ م الذَّبُ بِآياتِنَا فَأَخَذَهُُ اللهَّهُ بِذُ بِهم فَذم بِآياتِنَا فَأَخَدَم الله بدُ بِهِم واللَّهُ شَديد العقَاب والل شَديد العقاب قُلَِّذينَ قل كَثَروا سَتُغبونَ وَثُحشَّرونَ إلَ قل للذين كفروا ستغلبون وتفشرون الى جهنم وبئس المهاد وبئس المهاد قد كان لكم ايه في فئتين التقت قد كان لكم ايه في فئتين التقت فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ فِئَتَانِ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ رَأْيُ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأولي إن في ذلك لعذرة في الأولي الألصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة زين للناس حب الشهوات من والمساء والبنين والقناصير المخنطرة من الذهب والفضة والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر ذَلِكَ مَتَعُر الحَياتِ الُّْيا ذَلِكَ مَت الحياتةِ الُّنيا وَلَّهُ عِندَهُ حسُسْن لِمَ آاب وَلَّ عذَهُ تُسْن لِمَ آاب أُلأَأُ نَِّأُكُم بِخَرِ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا عَذَابًا خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ في هَٰرٍ أَنْهَارٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مطهره ورضوان من الله وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد والله بصير بالعباد